ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوث برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عننا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنته هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا لله غفرته ولا عيبا لله ستعطه ولا هملا لله فرجته ولا كربا لله نفسته ولا ضالا لله هديته ولا مبتلا لله عافيته ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ميتاً إلا رحمته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفّس كرب المكروبين وقدي الدين عن المدينين اللهم قدي الدين عن المدينين اللهم قدي الدين عن المدينين اللهم مشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم مشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين أما أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية وعد علينا شهر رمضان أعواما متوالية وارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية اللهم ارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية inna qad da'unaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir rabbana la tu'akhidna in nasiina aw akhta'na rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت قدامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء اللهم أمننا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك وجودك وكرمك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم تبل السرائر اللهم لا تفضحنا يوم تبل السرائر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كل هذا دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عتقاء النار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 وما قرب إليها من قول وعمل لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل من المتصدقين والمتصدقات والمنفقين والمنفقات اللهم ثبت قدامهم اللهم بارك لهم في رزقهم يا رب العالمين اللهم بارك لهم في تجارتهم يا رب العالمين اللهم تقبل منهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان أرحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وصل اللهم وسلم وبيع على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين